الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدئ الصراط المستقين صراط الذين أنعمت عليهم ويرين المغضوب عليه وعلى الضالين اريك بسم لا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 أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالي الغيب والشهادة العزيز الرحيم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 تتجافى جنوبهم عن المطاجر يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كان ذُقُوا فَلَوْلَا وَهَنَ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أَعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ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 وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يحصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في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 قل لمن فتح لا ينفع الذين كفروا ايمانهم ولا هم منتظرون فاعرض عنهم وانتظر انهم ينتظرون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهذي الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مَدْبُرا ان خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنْ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِنَّ هُوَ الشَّاكِرُ وَإِنْ مَا كَفَرَ إِنَّا أَعْتَدْنَا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 وَعْبُدُكُمْ لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شطرا اننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قنطريرا فوقهم الله شر وذلك اليوم ولقاهم نظرا وسرورا وجزاهم ويصبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودارية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآلال قَوَارِيرَا قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرْنَاهَا تَقْدِيرًا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ مِنْ الدَّانِ مُخَلَّدُونَ إِذَا رُئِتُمْ حَسِبْتُمُوهُ وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خطر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إِلَّا رَبَّكَ وَلَا تُطِعْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفَرًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَجُدْ لَهُ وَسَبِّحْ لَيْلًا طَوِيلًا I mm -hmm.